بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منفك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 وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ألتاك حبيت ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين تقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لليم وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركره وقال ساحر نوم جنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الأمن وهو مليم وفي عادن ذرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي تموذئذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عنا ربهم فأخذته الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين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 فَسِيرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْ نَذِيرٍ مُبِينٍ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ نَذِيرٍ مُبِينٍ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهِ وَإِنَّا لَفِي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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجدون فويل للذين كفروا من الذي يوعدون